وَإِذَا مس الإنسان ضرب دعا ربه منيبا إليه ثم إِذَا خَوَّلَهُ نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكثرك قليلا إنك من أصحاب النار أم هو قادت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 الشراف بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب.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 ربهم ذلك جزاء المحسنين ليُكَفِّرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون.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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نزل <أنزلنا> عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكيل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 وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ من قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتُوهُ وَأَن لا لَا تَشْعُرُونَ اتقول نفس يا حسرة على ما ثلثت في جانب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرامة فأكون من المحسنين بلا قد جاء. ك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثول للمتكبرين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 ولقد أُوحِيَ إلَيْكَ وإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَا عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ حَقَّدَ وَكُنْ الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الغيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء.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 فتح أبوابها وقال لهم خزنتها, وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم